إغراء كثير منهم يتولون الذين كفروا لبيس ما قدمت لهم انفسهم ان سخط الله عليهم ان سخط الله عليهم وفي هم ولو كانوا يؤمنون بالله وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ اتَّخَذُوهُمُ الْأَوْلِيَاءَ وَلَكِنَّ مَكَثِرًا مِنْهُمْ فَاسِقُونَ لَا تَجِدُ أَقْسَى النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودُ وَالَّذِينَ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 إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا من الحق. يقول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 تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك, أولئك أصل أصحاب الجحيم